يا دولة الاسلام نورت دنيا جادت سماك بوافر البركات لما اقمت الدين فعلى شيمه فتلددت من عطره نسماتي فتلددت من نسماتي فأعدت نور خلافه الرحمن في أرض العراق ففاز بالرحمات فاستبسل الشجعان من أبطالنا رفعوا بشامنا أصرح الريات نهج قوم والمواقف شاهد شاهد امراؤنا بعدن ننشهاتها يا من يريد الحق فانصر دولة دولة قامت على اشلاء خير دعاتي نهج قوم والمواقف شاهد, شاهد امراؤنا بعدن ننشهاتها يا من يريد الحق فانصر دولة قامت على أشلاء خير دعاتي يا من له قلب سميع مبصر اختر طريقك يا أخ الجبهاتي ما عاد وقت للنزاع فساحتي ملآ باشواك وبالعثرات يا من له قلب سميع مبصر مبصر اختر طريقك يا اخ الجباه ما عاد وقت للنزاع فساحتي ملآ باشواك وبالعثرات ملآ باشواك وبالعثرات أبو بكر يا بغددي يا مرهب الأعادي أبو بكر يا بغددي ويا مرهب الأعادي حور الجنان تنادي سجلني استشهادي سجلني استشهادي وسيوفنا تلمع ونغمتنا المدفع والسيوفات المح ونغمتنا المدفع والديني بايرجع وان كان ابنا بالله وان ما يهزم واللي في جرزمزم والديني ما يهزم واللي في دار زمزم والعاشي ما يلزم ان كان به بالله ان كان به بالله